يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ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 إِنَّنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِن رَّبَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ فَمَنًّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا إِنِ ارْتَبْتُمْ لَنَسْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ اللَّاتِ